<re> A <bekannt usion> شكرا يا مصر فقراسي يا أمو الناس كميلك تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي رب العباد يا أمو البلال يا مصطفى ذكرك اهلك حبایبی طیبی و هعیش و يا رب العباد یا البلاد یا ما ذكرك ذکرک اهلك حبيبي طيبه وهعيش ومتفكرك اهو شكرا يا مصر فوق راسي ام منسكملك تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يعينك وتتهدي شكرا يا مصر